بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احتدى بغداه وما بعد ما زلنا في أحداث غزوة أحد وكنا قد عرفنا أن جيش المسلمين كان أقل من جيش الكاثرين بأكثر من, أكثر من الثلث جيش الكافرين قريب من ثلاثة ألاف وجيش المسلمين قريب من السبعمية رتب النبي صلى الله عليه وسلم جيشه بطريقة ذكية لكي يحدد هو اسلوب المعركة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القتال في مكان ضيق لا يدخل منه من المشركين إلا العدد الذي يستطيع المسلمون قتاله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين راميا بالوقوف على جبل الرمان وقال احموا ظهورنا ولا تنزلوا ولو رأيتمونا نفوز أو رأيتمونا نهزم ابقوا في أماكنكم فهمنا وبدأ القتال بالمبارزة فتقدم بعض المشركين وتقدم له بعض المسلمين فصرعوا قتلوا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فهمنا فكتل خمسة من المشركين من حملة اللواء حتى خاف المشركون بعد ذلك خاف أن يتقدم أحد منهم لحمل اللواء اللواء هو رايه الحرب كان خائفا لأن كلما تقدم واحد كتل, كتل خمسة من أسرة واحدة من حملة اللواء فهمنا وعرفنا أن بين هذه الفوضى التي حدثت في, في هذه المعركة مات حمزة رضي الله عنه شهيدا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء هذا يقول مصنف رحمه الله بعد ذلك ولما قتل حملة اللواء من المشركين ولم يقدر أحد على الدنو منه ولوا الأدبار ولوا التفتوا الأدبار يعني أعطوا دبرهم وبدأوا يهربون فإن انتشر الرعب والخوف في قلوب المشركين وبدأ المشركون يهربون ونساؤهم يبكين ويولولن والنساء يبكين ويولولن الولولة هي صوت النساء عند البكاء صوتها عند الحزن رفع صوتها بدأت النساء تبكي وترفع أصواتها بالحزن وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلام هم يهربون يجرون في بعض الروايات حتى إن النساء عرفنا أن بعض النساء الأشراف كانت مع الجيش تضرب الدف تضرب على الدف وتنشد تشجع الجيش على الكتاب والنساء عادة يقفن خلف الجيش يشجعن فإذا هرب بعض من الجيش وقفت النساء في وجهه تسبه وتضرب الدف وتنشد ضده إن تقبله نعانك ونفرش النمارك أو تدبر نفارق فراكا غير وامك وهكذا كانت تشجع على القتال فلما حدث ما حدث وبدأ الناس يهربون بدأت النساء تهرب أيضا فهمنا حتى رفع ثيابهن النساء وبدت خلاخي لهن بدت خلاخي لهن ما تضع المرأة في قدمها للزينة طيب بدأت النساء تجري حتى ظهرت التي الخلاخيل التي يلبسنا كنا ما يوضع مثل الساعة يوضع في القدم للزينة فبدأت النساء تهرب والعجال يهربون وانتشرت الفوضى في جيش المشركين والمسلمون يتبعونهم يجمعون الغنائم المسلمون يتبعونهم يجمعون الغنيمة ويجمعون السلب السلب كلنا ما يكون على القتيل يعني ثياب القتيل وسيفه إذا قتل هذا يسمى سلبا والسلب لا يدخل الغنيمة بل السلب لقاتله يعني قتل زيد عمرا فله سلبه يأخذ سيفه ويأخذ درعه ويأخذ حصانه يأخذ ما معه ما يحمله معه ليس ما يتركه خلف الجيش ما يحمله معه فانه لقاتله فبدأ المسلمون يجمعون الغنائم والأسلام فلما رأى ذلك الرماه الذين يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل قالوا ما لنا في الوقوف من حاجة لما رأى المسلمون الذين يقفون فوق الجبل هذا قالوا ما فائدة الوقوف انتهت المعركة فاز المسلمون وهم الآن يجمعون الغنائم والمشركون يهربون. ننزل ونكون عونا لهم في جمع الغنيمة وفي قتل المشركين فهمنا ونسوا أمر السيد الحكيم صلى الله عليه وسلم نسي هؤلاء الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم رئيسهم عبد الله بن جبيل قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء وأمرنا أن لا ننزل مطلقا ولو رأيناهم يقتلون أو رأيناهم يقتلون فهمنا وعددهم كان خمسين رجلا فوق الجبل إن النبي أمرنا بكذا ولكنهم لم يلتفتوا إلى كلامه ونزلوا بل نزل معظمهم يعني نزل خمسة وثلاثون تقريبا لم يلتفتوا يعني لم ينظروا إلى كلامه إن النبي قال لنا ذلك في وقت القتال والآن قد انتهت المعاركة وهرب المشركون فلما نبقى هنا فلم يلتفتوا إلى كلامه وانطلقوا ينتهبون ينتهبون يعني يجمعون الأموال انطلقوا يجمعون الأموال أما رئيسهم عبد الله بن جويل رضي الله عنه فلم ينزل بل قال إن النبي أمرنا بالبقاء هنا أبقى كما أمرنا وبقي معه عدد قليل قليل من خمسة عشر أو أقل هم الذين ظهروا ولا خلونا نزلوا عند ذلك رأى خالد بن الوليد هذه الفرصة رأى أن جبل الرمات أصبح خاليا فهمنا وأن المسلمين الذين كانوا يقفون في مكان واحد بدأوا يتفرقون عندما تقدموا خلف المشركين تفرقوا لجمع الغنائم. فهذه فرصة طيبة أن يأخذ خالد مكان المسلمين فهمنا أن يقف في مكان المسلمين من خلف الجبل جبل عنين رسمنا من قبل أن يقف خلف الجيش وأن يضرب المسلمين من الخلف وكانت فرصة طيبة بالنسبة للمشركين ولما رأاه عكرمة بن أبي جهل انضم إليه بعد ذلك نحن عرفنا جيش المشركين كان على يمينه خالد وعلى شماله عكرمة كان أميرا على الميمانة خالد وعلى الميصارة عكلمة وصفوان بن أمي في القلب يرتب المشار فالمشارت هربوا وبدأ الخيالة يتراجعون لا يدلون ماذا يفعلون ولما وجدت هذه الفرصة دخل خالد من جهة ودخل عكلمة من الجهة الأخرى يقاتل المسلمين وأراد فريق عكريمة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستطيع فإنها وانقلبت المعاركة ووجد المسلمون أنفسهم بينما هم يجمعون الغنائم وجدوا السهام والضربة يضرب عليهم من خلفهم ولا يدرون من أين يأتيهم هذا صفنا هؤلاء إخواننا من الذي يقتلنا من جهتهم فانقلب الأمر لما رأى خالد بن الوليد وهو أحد رؤساء المشركين في ذلك الوقت خلو الجبل من الرماء انطلق ببعض الجيش فقتل من ثبت من الرماء طبعا معه مئتا فارس والرماء كما كن عدد قليل فلم يستطيعوا المقاومة هذا العدد الكبير فانطلق ببعض الجيش فقتل من ثبت من الرماء وأتى المسلمين من ورائهم وهم منشغلون مشتغلون بدنياهم. جاء إلى المسلمين من الخلف وهم مشتغلون بالدنيا فلما رأوا ذلك البلاء لما رأوا هذا الابتلاء دهشوا تعجبوا ماذا حدث وتركوا ما بأيديهم تركوا ما يمسكون في أيديهم من غنائم الدنيا وبدأوا يتفرقون لا يجتمعون لأنهم في حال ضعف ولا يعرف أحد منهم مكانه في صف ولا يحمل سلاحا وغير ذلك فلما رأوا ذلك صار لما رأوا ذلك البلاء دهشوا وتركوا ما بأيديهم وانتقدت صفوفهم وبدأ صفوفهم تتفكك انتقدت تعني نقض الوضوء أو نقض الفناء يتفككت صفوف المسلمين واختلطوا من غير شعار واختلط الناس بعضهم ببعض يغطون وجوههم يضرب بعضهم بعضا لا يدري هو يقاتل مسلما أو يقاتل غير مسلم انتفقت صفوفهم واختلطوا من غير شعال حتى صار يضرب بعضهم بعضا ورفعت احدى نساء المشركين اللواء عند ذلك ذهبت امرأة من المشركين فرفعت لواء المشركين الذي كان ساقطا فلما رفع اللواء وراه المشركون مرفوعا بداوا يجتمعون عليه مره ثانيه رفعت امراه من المشركين لواء رفعت لواء المشركين فاجتمعوا حوله وكان من المشركين رجل يقال له ابن قمعه قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابن قمئة قال لأقتلن محمدا وبدأ ابن قمئة يتقدم ويتقدم حتى ضرب مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان مصعب حامل لواء المسلمين في هذه المعركة فقال ابن قمئة قتلت محمدا في بعض روايات أنه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يرجع إلى الخلف كانت حفرة حفرت له وعدت لذلك فبينما النبي صلى الله عليه وسلم إثر ضربة أصابت مغفره جاءت على مغفر النبي صلى الله عليه وسلم المغفر ما يوضع على الرأس من الحديد طيب وبينما النبي يعود إذ وقع في هذه الحفرة وذهب ابن قمئة يقول قتلت محمدا فازداد الأمر سوءا إذ انتشر خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم بين المعسكرين بين المسلمين وبين المشركين فأما بين المسلمين فقد ازداد الأمر هزيمة على هزيمة إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يقاتلون؟ وأما عند المشركين فازداد ازداد الأمر نصرا على نصر. أشاع ابن قماء أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فدخل الفشل في المسلمين حتى قال بعضهم على ما نقاتل يعني لأي سبب نقاتل إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. فرجعوا الى قومكم يؤمنوكم يعني عودوا الى اقوامكم احفظوا انفسكم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فما فائده القتال طيب وقال جماعه كان جماعه من المسلمين على الوجه الاخر فقالوا ان كان محمدا ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فهي قاتل عن دينكم فيمنه إذا متنا نموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا من الفشل الذي حدث حتى انقسم الناس أقساما قسم يقول إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإننا نقاتل ونموت على ما مات عليه وقسم يقول إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فلما نقاتل قد انتهى الأمر وانتهت الرساله فما فائدة القتال وكان من نتيجة هذا الفشل، من نتيجة هذا هذه الخسارة، أن انهزم المسلمون، انهزم جماعة من المسلمين، من بينهم الوليد بن عقبة وخارجة بن زيد ولفاعة بن المعلة وعثمان بن عفان وتوجهوا إلى المدينة. يعني انهزم هؤلاء المسلمون، يعني شعروا في أنفسهم بالهزيمة، قتل النبي، ماذا نفعل بعد ذلك؟ فهمنا؟ فانهزم بعض من المسلمين وفي هروبهم وفي خلوجهم من المعركة وصلوا المدينة يعني دخلوا المدينة من ابتعادهم عن أجل المعركة ولكنهم استحيوا أن يدخلوها فرجعوا بعد ثلاث ولكن استحيوا أن يدخلوا المدينة لكي لا يقول الناس لهم أنتم السبب في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كذا أنتم كذا فصححوا من الدخول فرجعوا مرة ثانية بعد ثلاثة ولكن في الواقع في الحقيقة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ومعه جماعة جماعة من المسلمين منهم أبو طلحة رضي الله عنه هذا اليوم هذا اليوم كان يوم أبي طلحة رضي الله عنه هو الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفا شديدا في ذلك اليوم كان مع النبي جماعة منهم ابو طلحه الأنصاري رضي الله عنه استطرج بين يديه يمنع بجحفته يمنع بجحفته عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب استطرج رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه بماذا بتلسه يمنع الضربات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رامياً شديد الرمي. طيب فكان يقول طيب نثر كنانته رضي الله عنه في هذا اليوم نثرها يعني الكنانة هي ما يوضع فيها السهام يضعونها على ظهرهم يضع فيها السهام فخلع كنانته ونثرها على الأرض يعني فرج أسهمها على الأرض وبدأ يأخذ السهم ويضرب ثم ثاني ويضرب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر كنانته يعني ألقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يقول نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله افديك بنفسي نفسي بدل من نفسك نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء يعني أضع وجهي قبل وجهك لكي احفظ وجهك يا رسول الله وكل من كان يمر ومعه كنانة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنثورها لأبي طلحة كل واحد من المسلمين يمر في هذا الوقت العصيب يحمل كنانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أبي طلحة فيخلع رجل كنانته يلقيها أمام أبي طلحة وأبو طلحة يضرب ضربا متتاليا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ليرى مواضع النبلي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من هذه الحفرة ينظر إلى القوم إلى المشركين فهمنا أين يرمون وأين ماذا يفعلون وابو طلحة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تنظر يا رسول الله أفديك بأبي وأمي لا تنظر لا ترفع رأسك أخشى أن يصيبك سهم أحد منهم لا ترفع رأسك ابق مختطرا قال لا تنظر يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله لا تنظر يصيبك سهم عفوا يصيبك بالرفض طيب لا تنظر لكي لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك نحره النحر هو موضع الذبح في الجمل وما يشمه وهو وسط الرأس ووسط الرقبة من أسفل نحره دون نحرك يعني رقبتي قبل رقبتك يا رسول الله وممن ثبت أيضا في هذا اليوم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد هو خال النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر من النبي سنا ولكنه من بني النجار من اخواله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي سعد وكان سعد راميا كان مشهورا بالرمي والنبي يقول له يا سعد فداك ابي وامي قلنا والعلماء يقولون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا احد فداك أبي وأمي الاثنين معا إلا لساعد الله عنه في هذا اليوم في ذلك؟ يعني أفديك بأبي وأمي أضعه ما بدلا منك فداك أبي وأمي ومنه سهيل سهل بن حنيف وكان بمشاهير الرماه كان أيضا راميا مشهورا نضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي نضح بمعنى رد هو بدأ يقاتل يجمي بالسام حتى أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انفرج عنه الناس ومنهم أبو دجانة سماك بن خرشة طلعا صري رضي الله عنه أبو دجانة مختلف هؤلاء الصحابة الذين كانوا قبل أبي دجانة كلهم يرمي بال بالسهم يقاتل ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو دجانة فبالعكس فهو يستقبل سهام العدو بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أبو دجانة نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يغطيه والناس يضربون أبا دجانة من الخلف والسهام تكون في ظهره وهو يصل عليها قال منهم أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه تطرس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرس أصبح مثل الترس والترس هذا الذي يكون في اليد في وقت القتال يتقي به الضربات فكان أبو دجانة هو ترس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغطيه فصال النبل يقع على ظهره وهو منحن حتى كثر فيه صار النبل يقع في ظهر أبي دجانة رضي الله عنه وهو منحن يعني هو مائل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثر النبل في ظهره رضي الله عنه وكان يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أيضا زيادة بن الحارث حتى أصاب الجراح مقاتلهم حتى أصابت نعم كان من الذين يقاتلون زيادة بن الحارث رضي الله عنه يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصاب ويقاتل حتى أصابت الجراح مواضع القتل منه أصابت رقبته، أصابت قلبه حتى أصيب في مواضع القتل منه مقاتله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأذني منه قال قرهبون فقرب منه ووسده قدمه يعني وضع رسه على رجله صلى الله عليه وسلم حتى مات وقد أصابه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم شدائد أصابه شدائد عظيمة تحملها بما أعطاه الله من الثبات قد أصابته ماذا؟ الشدائد العظيمة التي صبر عليها وتحملها بما أعطاه الله تعالى من الثبات في هذه المعرضة فقد أقبل أبي بن خلف كبحه الله يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف قديماً كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. كان يقول سأقتلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بل أنا قاتلك إن شاء الله أنا الذي سأقتلك. فإما هذا متى؟ في مكة. كان أبين إذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما من الأيام سأقتلك، والنبي يقول له بل أنا الذي أقتلك إن شاء الله. في هذا اليوم في يوم أحد جاء أبين خلف. هذا الخبيث يوسع الصفوف ويقول سأقتل محمد صلى الله عليه وسلم ورأه الناس قادما فاستعدوا له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الحال في حال الضعف قال تركوه خلوا سبيله ابتعدوا عنه وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حربة فلما اقترب منه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحربة فهمنا؟ ضربه بها في بعض الروايات ضربه بها يعني ليس بضربة قتله فهمنا فوقعت على عاتقه وقعت الضربة على كتفه فهمنا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بهذه الحربة فخاف أبيو فخاف أبيو بن خلف ورجع إلى معسكر المشركين مسرعا يقول له قتلني محمد قالوا ما قتلك أنت هذه ضربة خفيفة ليست ضربة قتلة وهي ضربة بسيطة قال لا أنا أعرف قد توعدني محمد صلى الله عليه وسلم بالقتل وأنا أرى أنه قتلني طيب وما تقبح الله بهذه الضربة فهمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته خلوا طريقه فلما قلب منه ضربه النبي ضربة كانت سبب هلاكه وهو راجع هو لم يموت في وقتها رجع إلى جيش المشركين ولم يموت مات وهو في طريق العودة في إلى مكة ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره لا في هذه الغزوة ولا في غيرها هذا هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده فهمنا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم غيره لا في هذه الغزوة ولا في غزوة أخرى غيرها، وهذا من من ما يكون من ما يكون أن يقتل نبي رجلا بيده. فإنه هذا الرجل الذي تعرض للنبي حتى قتله النبي بيده هذا من أسوأ الخلق. فهذا بقى بهذا الإثم كبحي الله. وكان أبو عامر الراهب قد حفر حفرة. وغطاها عرفنا أبو عامر الرائل هو من, من الأوس وكان نصرانيا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة خرج منها أبو عامر وتوجه إلى المشركين وتحالف معه فكان أبو عامر قد حفر حفرة قد حفر حفرة مختلفة وغطاها هو يحفر الحفرة ويغطيها لكي يسقط فيها المسلمون وقت القتال. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة منها فاغمي عليه وقع النبي في حفرة من هذه الحفر واصابه اغماء صلى الله عليه وسلم وخدشت ركبتاه يعني جرحت ركبتاه من السقوط فاخذ علي بيده ورفعه طلحه بن عبيد الله وهما ممن ثبت حتى استوى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يعني اسند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرن فهمنا قال المصنف فلما عتبه ابن ابي وقاص بحجر تسل رباعيته بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا باحد المشركين وهو عتبه ابن ابي وقاص اخو سعد رماه بحجر رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فأصاب الحجر سن النبي صلى الله عليه وسلم جابعة من أسفل الى اليمين أصاب النبي أصاب الحجر النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب رباعيته فتبعه حاطب ابن أبي بلتعدا فقتله اتبعه حاطب فإنه فقتله وشج وجهه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شهاب الزهري شج يعني جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هذا الخبيث وجرحت وجنتاه الوجنة هي المكان العالي من الخدين. جرحت وجنتان النبي صلى الله عليه وسلم من دخول حلقتين المغفر فيهما المغفر هذا كنا ما يوضع على جرس دقلت حديدتان منه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان منه في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضربة ضربه بها ابن قمئة غضب الله عليه فجاءه أبو عبيدة وعالج الحلقتين حتى نزعهما فكسرت في ذلك ثنيتان جاء أبو عبيدة يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج هذا الحديد من وجهه فأمسكه أبو عبيدة بأسنانه أمسك الحديدة من وجه النبي بأسنانه ثم الحلقة الأولى, الأولى أمسكها ثم شدها بقوة حتى أخرجها ولكن كسرت له سن معها لأبو عبيدة رضي الله عنه ثم أمسك الثانية وشدها فخرجت وكسرت معها السن الثانية الأسنان المقدمتان لأبي عبيدة رضي الله عنه عالج الحلقتين حتى نزعهما فكسرت في ذلك ثنيتان الثنيتان في السنان الثاني في المقدمة كسرتان في سبيل الله وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خطبوا وجه نبيهم يعني كيف يفلح قوم قد أساءوا إلى نبيهم حتى سال الدم على وجهه خطبوه يعني لونوه لونوا وجه نبيهم يعني بالدم كيف يفلحون من فعلوا هذا كيف يفلحون فأنزل الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تقول كيف يهديهم الله هؤلاء من أشد الناس كفرا فالله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ليس لك من الأمر شيء هذا ليس ليس شأنك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هؤلاء تاب الله عليهم عذبهم الله هذه هذا أمر إلى الله سبحانه وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدعسة بعد هذه الدعسة كعب بن مالك الأنصاري بعد هذا القلق وبعد هذا الخوف وبعد هذا التحير أول شخص عرف النبي صلى الله عليه وسلم هو كعب بن مالك فنادى النبي فنادى يا معشر المسلمين أبشروا فينا أيها الناس أبشروا إن النبي صلى الله عليه وسلم ماقوده والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يسقى ولا يا كعب أسمع. ثم صار سعد ثم صار النبي بين سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة يريد الشعب الشعب هو المكان بين الجبال بدأ النبي يرجع بالمسلمين إلى الخلف ومعه جمع منهزم ومعه جماعة خسرة الحرب منهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن السمة وقبل عليه إذاك عثمان ابن عبد الله بن المغيرة يقول أين محمد لا نجوت إن فعثر به فرسه ووقع في حفرة فمشى اليه الحاجس بن الصمة وقتله هذا أحد المشركين عثمان ابن عبد الله بن المغيرة يقول أين محمد لا نجوت يعني لا نجوت من القتل إن اذا إذا كان هو ناجيا يدعو على نفسه والمعنى سأقاتل بشدة فلم يتقدم حتى عثر به فرسو يعني صدمت قدم الحصان بشيء فوقع فوقع هذا الخبيث من فوق حصانه فتقدم إليه من تقدم إليه الحارث بن الصمة فقتله ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد جاءت فاقمة فغسلت عنه الدم بدأ يترسل الدم الذي يسيل من وجهه صلى الله عليه وسلم وكان علي يسكب الماء علي يسكب الماء وفاطمة ترسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم والدم لا يتوقف فهمنا؟ فعلي يسكب الماء وفاطمة ترسل والدم يخرج وكان الدم لا يتوقف كان علي يسكب الماء فأخذت فاطمة قطعة من حصير الحصير هذا السجاد الذي يوضع في المساجد اليوم أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ووضعتها على الجرح أحرقت قطعة من الحصير وأخذت ترابها ووضعت منه على الجرح فتماسك فاستمسك الدم ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشام أراد النبي أن يلتفع على صخرة عالية في هذا المكان بين الجبال فقال نريد أن نصعد فوق هذا الجبيل فهمنا؟ فلم يمكنه القيام صلى الله عليه وسلم لم يستطع النبي أن يصعد هذا المكان لكثرة ما نزل من دمه فحمله طلحة بن عبيد الله فقام سيدنا طلحة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصعده فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من المشركين على ظهر الجبل فقال لا ينبغي لهم أن يعلون اللهم لا قوة لنا إلا بك ثم أرسل عليهم عمر بن الخطاب في جماعة فانزلوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من المشركين على الجبل فقال انتبهوا لأصحابه لا يجب أن يكون هؤلاء فوقنا لأنهم فوقنا يستطيعون قتلنا من بعيد لا ينبغي أن يعلونا، لا بد أن ننزلهم. اللهم لا قوة لنا إلا بك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عمر بن الخطاب في جماعة يقاتلونهم فانزلوا. وقد أصاب المسلمين الذين كانوا يحوطون رسول الله صلى الله عليه وسلم الجروحات الكثيرة. المسلمون الذين كانوا حول النبي أصيبوا بكثير من الجروح. لأن الشخص منهم كان يتلقى السهم خوفا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلم من هؤلاء المؤمنين الصادقين كان يستقبل السهمة بنفسه لكي لا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقد أصاب كنا هذا فوجد عندما وصلوا في هذا المكان وطلحة جريح فيه كثير من الجراحات بدأوا ينظرون إلى طلحة ففيه وجدوا فيه نيفا وسبعين جراحة شيء وسبعين واحد اثنان ثلاثة وسبعون جرح في جسم نيف نيف النيف من واحد إلى ثلاثة واحد إثنان ثلاثة هذا نيف. بضعون وسبعون جراحة في من في طلحة واحدة وليس فقط هذا ليس فقط هذا بل أصيب رضي الله عنه بسهم في يده فشلت يدهم شلت يعني أصبحت لا تتحرك ومع ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به الجبل بيد واحدة. فإن رضي الله عنه وهو ماذا رضاك شهيدة طيب هو من العشرة المباشرين بالجنة وأصاب كعب ابن مالك سبع عشرة جرحا أصاب كعبا سبع عشرة جرحا في جسمه أما القتلى فكانوا نيفا وسبعين كانوا شيئا وسبعين أيضا الذين قتلوا من المسلمين شهداء منهم ستة من المهاجرين والباقون من الأنصار ومن المهاجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ومن الأنصار حنظلة ابن أبي عامر وعمرو بن الجموح وابن مخلاد بن و وأخو زوجه والد جابر بن عبد الله فاتت زوج عمرو ويهند بنت عمر بن حرام جاءت وحملتهم زوجها وابنها وأخاها على بعير لتدفنهم بالمدينة طيب جاءت زوج هذا الرجل تحمل ابنها وأخاها وزوجها على جمل لكي تدخل به المدينة فتدفنه هناك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن خارج أحد قال لا تدفنوا موتاكم خارج أحد ادفنوها في مكانها واضح فرجعوا رجع الناس وقتل سعد بن ربيع رضي الله عنه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يأتي بخبره سأل النبي أين سعد بن ربيع قالوا لا ندري قال ابحثوا. ابحثوا عنه اطلبوه فبدأوا يبحثون بين القتلى بين الذين قتلوا من المسلمين فوجدوه فوجدوه سعدا رضي الله عنه وكان فيه بعض الروح لم يموت فقالوا قالوا قال هنا وجدوا بين القتلى وبه غمق غمق يعني بعض الروح فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك إن النبي يسأل عنك يا سعد فقال لمبلغه كل قومي يقول لكم سعد بن ربيع الله الله وما عاهدتم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة يقول لكم سعد عد إلى الأنصار بالنصيحة وكلهم التزموا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعهدكم معه الذي بايعتم عليه ليلة العقبة فوالله ما لكم عند الله ليس لكم عند الله عذر وقتل أنس بن النظر رضي الله عنه عم أنس بن مالك قتل في هذه المعركة فإنه لما سمع بقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قومي هو كان من الفريق الذي قال نموت كما مات النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم ما تصنعون بالبقاء بعده ما فائدة البقاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ موتوا على ما مات عليه إخوانكم. هيا نقاتل ونموت كما كما مات إخواننا على التوحيد. فلم يزل يقاتل رضي الله عنه فلم يزل يقاتل حتى قتل ومثلت أُجِيشه بقتل أحد. حتى إن هِنْدًا زوج أبي سفيان بكر البطن حمزة وأخذ كبده لتأكلها. فلاكتها ثم أرسلتها فهمنا مثل المشركون بالمسلمين مثلوا يعني يعني ذهبوا إلى قتل المسلمين من الشهداء يقطعون أنفه يقطعون وذنه يفقعون عينه يشكون بطنه هذا من باب ماذا من باب إظهار ما في القلب من الغل والحسد فهمنا ورد في ذلك أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها فعلت ذلك ورد أنها فعلت فهمنا جاء في بعض الكتب أنها أخذت من كبد حمزة شقت بطنه وأخذت من كبده لتأكلها ولكنها وجدتها فلا فلفظتها قيل هذا وهذه القصة لا تثبت بإسناد صحيح أنها فعلت هذا ولكن فعلوا قال هنا فعل المشركون مثل هذا أو قريبا منه بإخوانه من بإخوانه من المسلمين الذين قتلوا بإخوانه حمزة ثم ينابى سفيان صعد الجبل ونادى بأعلى صوته وقف أبو سفيان ينادي نعمة فعاله يعني نعمة الفعل نحن اليوم فزنا إن الحرب سجال الحرب متساوية أنتم تفوزون يوما نحن نفوز يوما سجال يعني متكافئة يوم بيوم بدل هذا اليوم أمام يوم بدل أنتم فرضتم هناك ونحن فزنا هنا وموعدكم بدل العام المقبل ثم قال إنكم ستجدون في قتلاكم مثله أنتم أيها المسلمون ستجدون مثله في القتل من قطع انفه من قطع أذنه ستجدون في قومكم في أهلكم مثله لم آمر بها أنا ما أمرت الناس أن يفعلوها ولكن لم تحزني يعني ما حزنت على هذا لا بأس به أنا لم آمر به ولكن لم يحزني ثم إن المشركين رجعوا إلى مكة ولم يعرجوا على المدينة وهذا مما يدل على أن المسلمين لم ينهزموا في ذلك اليوم وإلا لم يكن بطن يعني لم يكن مهرب من تعقب المشركين لهم حتى يغيروا على مدينتهم عند ذلك بدأ المشركون يهربون ونحن عرفنا موقع المدينة وجبل أحد على جهة اليمين من المدينة فإن فاز المشركون بين, يعني بين القوسين ثم خرجوا من هذه المعركة إلى مكة وفي طريقهم يمرون على المدينة يمرون بمدخل المدينة وهم يعلمون أن جيش المسلمين قد هزم وأنه قتل منهم من قتل فلما لم يدخل المشركون المدينة ويأخذوا نسائهم سبيا وأطفالهم ولماذا لم يفعلوا لأن المشركين كانوا خائفين من عودة جيش النبي صلى الله عليه وسلم وخلفهم فهم يريدون هذا الفوز ولا يريدون أن يضيع منه فأسرعوا للذهاب إلى مكة في الطريق فكروا لما لم ندخل المدينة لماذا ما عنا وفكروا أن يعودوا ما رأيكم نحن ما زلنا نعود ولكن جاءهم الخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم في رجاله يتبعكم فلما سمعوا الخبر حرغوا مسرعين قال المصنف ثم تفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى تفقد بدأ يفحص فيهم وحزن النبي على عمه حمزة حزنا شديدا ودفن الشهداء كلهم بوحد، دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانهم جميعا في احد جي. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حزنا شديدا ودفن الشهداء كلهم بأحد كل دفن الشهداء كلهم بأحد كل شهيد بثوبه الذي قتل فيه كل شهيد دفن في ثوبه كما هو في ثوبه الذي كان فيه وكانوا كان المسلمون في ضعف شديد لا يستطيعون حفر قبر لكل واحد وحده فكانوا يدفنون رجلين والثلاثة في لحد واحد لما كان عليه المسلمون من تعب. كان المسلمون تعبين فكانوا يضعون الاثنين والثلاثة في قبر واحد في لحد واحد لما كان عليه المسلمون من تعب. فكان يشكو عليهم أن يحفروا لكل شهيد حفرة. كان يصعب عليهم أن يحفروا حفرة لكل واحد. ولما رجع المسلمون إلى المدينة سخر منهم اليهود والمنافقون وأظهروا ما في قلوبهم من البغضاء. لما رجع المسلمون بدأ اليهود يضحكون بدأ اليهود يتكلمون بدأوا يخرجون ما في قلوبهم. طيب وقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كنتم بقيتم معنا لو أطعتمنا ما قتلتم وما ماتتم وهذا الذي ابتلي به المسلمون درس مهم لهم هذا درس قوي مهم للمسلمين الذين ابتلوا في هذا اليوم بهذا البلاء هذا الدرس يذكرهم بأعمرين عظيمين تركهما المسلمون فأصيبوا يذكر المسلمين بشيئين أولا أولا بماذا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في امره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما لا تبرحوا مكانكم لا تبرحوا يعني لا تنتقلوا لا تتركوا مكانكم ان نحن نصرنا اذا اذا نصرنا الله وفزنا او هزمنا فهمنا او قهرنا قهرنا يعني خسرنا هزمنا فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما أطاعوا أمر النبي، فهذا كان من أسباب الخسارة أو من أهمها. قال الأمر الثاني أن تكون الأعمال كلها لله، أن تكون الأعمال كلها لله. غير منظور فيها لشئ، غير منظورة فيها لهذه الدنيا. التي كثيرا ما تكون سببا في مصائب عظمة ينبغي أن يكون المسلمون يعملون لمن يعملون لله فقط لا يريدون شيئا مما متاع الدنيا وهنا قد رأينا أنهم أرادوا الدنيا ولهذا السبب نزل نزل الرماه فماذا حدث كانت المخالفة وكانت العقوبة على الجميع فلا بد أن تكون الأعمال جميعا لله تعالى غير منظورة غير أن تكون الأعمال كلها لله غير منظورة فيها لهذه الدنيا لا ننظر للدنيا التي كثيرا ما تعود ما تكون سببا في مصائب عظيمة وهؤلاء المسلمون لما نصرهم الله وأراد الدنيا ولهذا نزلوا يجمعون الغنائم وانتهوا بالغنائم حتى عوقبوا وفي ذلك يقول الله سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم فشلتم يعني خصلتم وتنازعتم الأمر وتنازعتم في الأمر فشلتم خصلتم وتنازعتم في الأمر وتنازعتم هذا فوق الجبل بعضهم يقول ننزل بعضهم يقول لا ننزل وحدث خلاف فنزل أكثرهم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون عصيتم الله تعالى بعدما أظهر الله لكم ما تحبون أظهر النصر وهرب المشركون أمامكم وكانت الفرصه طيبة لماذا عصيتم هذا ابتلاء من الله سبحانه وهذه عقوبة المعصية في الدنيا طيب ولكن قال الله سبحانه منكم من يريد الدنيا هذا فريق ومنكم من يريد الاخره هذا فريق هذا عبد الله ابن جبي فهمنا فريق منه أراد الجنة أراد طاعة أهل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قليلون وكثيرون من أراد الدنيا فنزلوا ثم صرفكم عنهم صرفكم الله تعالى عنهم أبعدكم عنهم وأنزلكم من فوق الجبل هذا هو الامتحان ليبتليكم لكي تتعلموا هذا الدرس جيدا ويكون لكي يكون في هذا الدرس ابتلاء لكم ولقد عفا عنكم والله سبحانه غفر لكم هذا الخطأ إن عاقبكم على هذا الخطأ في الدنيا ولكن لا يعاقبكم عليه يوم القيامة عفا الله عنكم والله هو فضل على المؤمنين الله سبحانه صاحب الفضل العظيم على المؤمنين بسبب هذا الابتلاء فسبب هذا الابتلاء سبب هذا الامتحان هو ماذا هو الاختلاف والتنازع وهكذا كلما حدث اختلاف بين المسلمين تجد فتنة تحدث بعد ذلك فينبغي الاتفاق فينبغي أن يتفق الناس والفشل يعني بسبب هذا الابتلاء حدث الفشل فينبغي الثبات وبسببه حدث العصيان فينبغي طاعة الرئيس نسأل الله التوفير فهمنا طيب هذا ما حدث في داخل غزوة بدل فهمنا ورأينا أن المشركين هربوا من أجل المعركة إلى ماذا؟ إلى مكة وفي الطريق وهم بعدما تجاوزوا المدينة فكر بعضهم لما لم ندخل المدينة ولما لا نعود فنأخذ شيئا من الغنائم نحن منتصرون والجيش الآن في حال صعبة وهم لا يستطيعون الكتال ففكروا في هذا وقبل أن يفعلوا جاءهم الخبر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وهو في الطريق إليه فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح حدرا من رجوع المشركين إلى المدينة ليتمم انتصارهم لما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم منتبها لكي لا يعود المشركون إلى المدينة فنادى النبي في أصحابه بالخروج خلف العدو قال هيا نخرج خلفهم ليس فقط هذا بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معنا إلا من كان موجودا في احد يعني لا نريد معنا شخصا جديدا عبد الله بن ابي ورجاله الذين هربوا لا نريدهم لا نريد إلا من كان معنا في الغزوه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح حذرا من رجوع المشركين إليها إلى المدينة ليتمموا انتصارهم لكي يكملوا النصر والفوز فنادى النبي في أصحابه بالخروج خلف العدو ونادى أن لا يخرج مع إلا, إلا من كان معه بالأمس لا يخرج معنا أحد جديد أنا أريد الذين كانوا معنا أمس فهمنا والمسلمون ضعفاء والمسلمون مصابون رجعوا إلى بيوتهم هذا يربط يده هذا يربط قدمه هذا جرح لأسه هذا مصاب في بطنه المسلمون في حال تعب في هذا اليوم ولكنهم استجابوا لله وللسول وهذا معنى السمع والطاعة في المنشط وفي المقرأ في وقت النشاط وفي وقت التعب أيضا فاستجابوا لله واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح القرح هو الجراحة هو الأذى هو الألم أصابهم القرح فضمدوا جراحاتهم ضمدوا يعني ربطوا جراحاتهم وخرجوا واللواء معقود اللواء لواء محد ما زال معقودا لم يحل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولى على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم. ثم صار الجيش خلف من خلف المشركين حتى وصل الجيش إلى مكان اسمه حمراء الأسد وكان وقد كان ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصل الجيش إلى حمراء الأسد فجاءت المعلومات أن كريشا كانت فعلا تنوي الدخول إلى المدينة كانت تفكر في هذا قال؟ فإن المشركين تلاوموا يعني لام بعضهم بعضا فإن المشركين تلاوموا على ترك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة من غير شن الغارة شن الغارة الغارة هي الهجوم يعني المشركون يتلاومون يلوم بعضهم بعضا لماذا لم نهاجم المدينة كانت المدينة فارغة ويأمامنا فتلاوموا على سرك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة حتى يتم لهم النصر فأصروا على الرجوع نوى المشركون أن يعودوا ولكن لما بلغهم خلوج النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم لما جاءتهم أخبار أن النبي قادم إليهم لما حصل هذا ظنوا أنه قد حضر معه من لم يحضر بالأمس هم أن الجيش قد ازداد وقد جاء معه القوم الذين لم يكونوا من قبل وألقى الله جعبة بأبي عزة ألقى الله جعبة في قلوبهم فتمادوا في سيلهم يعني استمروا في سيلهم إلى مكة وظفر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حمراء الأسد بأبي عزة الشاعر فهمنا؟ في, في هذه المعركة قبض النبي في حملاء الأسد على شاعر اسمه أبو عزة أبو عزة كان كثير الإساءة للمسلمين ويصب نسائهم، ويتهم نساء المسلمين بالزنا وبكلام قبيع قبض على أبو عزة في غزوة بدل فقال يا رسول الله عندي بنات وأتركني ولم أعود إليك مجلة ثانية فتركه النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يعود ولكنه عاد في غزوة أحد فقبض عليه مجلة ثانية فهمنا في حمراء الأسد ظفر النبي بأبي عزة الشاعر الذي من عليه في غزوة بدر، من النبي عليه في بدر، من يعني تركه مجانا ولم يقتله بعد أن تعهد أن يكون على المسلمين لن أكون ضد المسلمين بعد ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال اقتله فقال يا محمد أقلني يعني اتركني أنا آسف لن أفعل مرة ثانية وامن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلته اتركني وأنا سأعطيك العهد أنني لن أفعل هذا أبدا بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مراتين لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين اضرب عنقه يا زبيل قال والله لا اتركك تعود لمكة يتمسح عارضيك تمسح جانبي وجهك وتقول خدعت محمدا مرتين ولكن ماذا اضرب عنقه يا زبيل فضرب عنقه وفي هذا تأديب عظيم من صاحب الشجع الشريف صلى الله عليه وسلم فإن الرجل الذي لا يحترز مما أصيب منه ليس بعاقل هذا فيه تحذير مهم جدا وتأديب لهؤلاء المجرمين الذين أخذوا الفرصة فإن أخذوا الفرصة ولم يتعلموا منها فجاءتهم العقوبة شديدة فإن الرجل الذي لا يحترز مما أصيب منه الشخص الذي لا يتجنب ما أصيب منه ليس بعاقل أنت قد قبض عليك يا قبض عليك يا أبا عز من قبل ورأيت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تقتل فلماذا تعود فرجل الذي يقع في نفس الحفرة مرة ثانية ليس بعاقل فلا بد من الحزم لإقامة دعائم الملك لابد من بعض الشدة لكي يقوم الملك فهمنا؟ هذا ملخص ما حدث في هذه المعركة المباركة نطف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم عن بعض الحوادث المتفرقه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم جزاك الله خير سبحانك الله والحمدك أشهد إلا إلا أن لا إله إلا استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.